وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَا قَوْمِ توم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبجنات وقد جاءكم بالبجنات من ربك وإي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 بعدهم وما الله يريد ظلم الناس للعباد ويا قوم انني اخاف عليكم يوم تناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاص ومن يضلل الله فما له من هاد